بسم الله قال رحمه الله باب الأفعال قالوا الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وأضرب أو وضرب ضرب ويضرب وضرب تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بالأفعال واخذنا تعريف الفعل لغة والصلاح، فما هو تعريفه في اللغة؟ الحدث مطلق الحدث أحسنته والصلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد العزمات الثلاثة الماضي والحال والاستقبال هذا معناه اللغوي والاصلاحي، وأما أنواعه وأقسامه. فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأفعال ثلاثة لا رابع لها ماض ومضالع وأمر وبدأ بالماضي وثن بالمضالع وثلث بالأمر بعضهم سنبط نكتة من ذلك قالوا اقتداء بكتاب الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقدم الماضي وثن بالمضارع ثلث بالأمر إنما أمره إذا أراد هذا الماضي شيئا أن يقول المضارع أن يقول له كن هذا الأمر فالله بدأ بالماضي وثن بالمضارع وثلث بالأمر فقالوا اقتداء بكلام الله وكتاب الله في هذه الآية وفيها تقديم الماضي على المضارع والمضارع الأمر صنع النحات ذلك والله أعلم هكذا قال بعضهم استنباطا وأن النكتة من تقديم الماضي على المضارع والمضارع الأمر هو ما ذكر في الكتاب الكريم من التقديم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ماض مضارع أمر وهذا سهل وأما بالنسبة لي ما يتعلق بتعريف هذه الأفعال الثلاثة وعلامة كل واحد منها فأخذنا الماضي أمس وهو حدث وقع وانقطع أو الماضي ما دل على حدث وقع وانقطع هذا هو الماضي ما دل على حدث وقع قام جلس قعد نام أكل شرب إلى آخره هذه أحداث تدل على أحداث كما ترى قام يدل على القيام وأكل يدل على الحدث والأكل ونام على النوم إلى آخر ذلك وهذه كلها الأحداث وقعت وانقضت وقعت وانقضت نام أكل شريب كلها قد وقعت وانتهت فهذا هو أصل الماضي ما دل على حدث وقع وانقضى وأما علامته فتقدم معنى أنه يقبل إحدى تأيني تاء الفاعل وتاء التأنيث تاء الفاعل ضربت ضربت ضربتي ضربت ضربت ضربتي التاء المضمومة للمتكلم والتاء المفتوحة للمخاطب المذكر والتاء المكسورة للمخاطبة المؤنثة وكلها ضمائر في محل رفع كلها ضمائر في محل رفع ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فعلان ماضيان بدني قبول تا الفاعل قلت أمرتني وأيضا كذلك قبول التاء الثانية وهي تا التأنيث قامت قعدت جلست نامت أكلت هذه كلها فعال قبول هتا التأنيث ومن ذلك قوله تعالى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ألمت فحيت ثم قامت وأدعت فلما تولت كادت النفس تزقق كلها أفعال لوجود هذه العلامة فيها وهي تاء التأنيث فتاء التأنيث علامة تاء التأنيث علامة على أن الكلمة الداخلة عليها فعل ماض قال الرجائي عادة أبياد ذكر الأسماء الخمسة وكذلك أبياد ذكر تأتنيت أجزاكم الله خيرا وأنت كذلك ألمت وحيت ثم قامت وودعت فلما تولت كادت النفس تسقوا هذه أبياد تأتنيت الداخل على هذه الأفعال التي سمعته وأما الأسماء الخمسة فقد تقدم الكلام عليها أب أخ حم فوك ذو جراء كل مضاف المفرد المكبرا مع شروطها وهذا تجد في العمريط هذا البيت الأخير من أسماء الخمسة طيب انتهينا من الماضي قد الكلام عليه فالماضي ما هو الماضي هذا هو مدن على حدث وقع وانقضاء هذا العصل فيما هي علامته قبول إحدى التأين تاء الفاعل وتاء التأنيث مع علامات أخرى طبعا لكن هذه من أظهر علاماته وأما المضارع فهو <تصفيق> ما يدل على حدث أو ما دل على نعم ما يدل على حدث في الزمان الحاضر أو المستقبل يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل هذا هو الفعل المضارع ما دل على حدث يقع في الزمان الحاضر أي زمن الحال زيد يكتب الآن زيد يكتب هذا يدل على حدث وقع في الحاضر أي في زمن الحال وزمن المستقبل زيد سيكتب زيد سيكتب أي في الزمن المستقبل فالمضارع له زمنان يدل عليهما زمن الحاضر قولك زيد يكتب درسه الآن فهذا يدل على الزمن الحاضر بقرينة الآن وكذلك عند الإطلاق, عند الإطلاق فالأغلب أنه يحمل على الحاضر إذا لم تأتي بالقيد زيد يكتب درسه فالغالب أنه يدل على أنه يفعل ذلك إيش؟ في الزمن الحاضر أنه مستمر في كتابة الدرس هذا وعند التقييد بقرينة من القرائم فهم بقول زيد يكتب درسه الآن أي في الزمن الحاضر وكذلك أيضا من دلالاته أنه يدل على الزمن المستقبل سيكتب زيد درسه سوف يكتب زيد درسه فهذا يدل على الزمن المستقبل بدليل السين وسوف اللذان يدلاني على التنفيذ وأما علامته فمن أشهر وأظهر علاماته دخول لم عليه وكذلك السين وسوف. هذه علامة الفعل مضارعة ومن أشهر علاماته قبول لم أو دخول, دخول لم عليه وكذلك أيضا السين وسوف لم يلد ولم يولد ولم, يولد ولم يكن له كفو أحد فما هي هذه الثلاث الأفعال لم يلد ولم يولد ولم يكن ما هي هذه الثلاث الأفعال مضارعة ومضارعة لماذا لأنها دخلت عليها لم ولم هذه من علامات المضارع لأنها لا تدخل على غيره من الأفعال. إذا دخل لم دليل على أن الفعل مضارع. طيب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما هو يعلم هذا؟ مضارع لدخول لم عليه. سيهديهم الله ويصلح بالهم. ما هو هذا الفعل؟ كيف عرفت وجود السين؟ وسوف يأتيهم كذلك. أحسنت. هذه كل أفعال مضارعة أو مضارعة هذا وهذا لدخول هذه العلامات عليها طيب قال وأمر وأمر هو مدن عن حدث يطلب حصوله يطلب حصوله في الزمان المستقبل أو يطلب استمراره هذا هو الفعل أو فعل الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل أو يطلب استمراره إما هذا أو هذا يطلب حصوله مثل قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر فهذا فعلان هذا فعلائش أمر كيف عرفنا فعل فعلامر لأنهما حدثان يدلان على الطلب ليس كذلك طلب هذا الفعل مع القبول سيئتي العلامة إن شاء الله بيان العلامة سيئتي من علامته فقم فأندر هذاني فعلان أو فعلة أمر يدلان على الطلب والمقصود هنا طلب حصول الفعل في الزمان المستقبل قم فأندر أي فعل هذا اكتب يا زيد اكتب هذا فعل أمر يطلب حصوله بإيش الزمن المستقبل وهكذا أو يطلب استمراره أو يطلب استمرار استمراره يا أيها النبي اتق الله فإن التقوى حاصلة فإن التقوى حاصلة في النبي عليه الصلاة والسلام ولكن المقصود هنا طلب الاستمرار أي استمر على هذا الخير على تقوى الله سبحانه وتعالى فهذا فعل الأمر هل يطلب حصوله في الزمان المستقبل حصوله باعتبار أنه لم يكن لا وإنما يطلب استمراره يطلب استمراره يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله هذا آمنوا ما هو يا أيها الذين آمنوا فعل علمه آمنوا لكن قوله آمنوا بالله فعل الأمر يطلب حصوله باعتبار أنه لم يوجد أم يطلب الاستمرار كيف عربتم أنهم يطلب يطلب الاستمرار لأنه قد أثبت الإيمان لهم يا أيها الذين آمنوا الإيمان موجود لكن هذا استمر وإيش عليه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله فالمقصود هنا الاستمرار لا طلب وجود لم يكن المقصود هنا استمرار لا طلب وجود لم يكن لأنه موجود قبله قبل العمر به كان موجودا بدليل يا أيها الذين آمنوا أثبت لهم الإيمان ثم قال إيش آمنوا هذا المقصود به طلب الاستمرار لا طلب وجود لم يكن فإذا الأمر يدل على شيئين إما طلب حصول الفعل باعتبار أنه لم يوجد فيطلب حصوله بالزمن المستقبل أو يكون مثل قولك اكتب ما هو موجود الكتابة تريد أن يفعل هذا ايش الفعل في المستقبل قم اجلس كل اقعد هذا فعل امر يطلب حصوله بالزمان الزمان المستقبل أو يطلب استمراره يكون موجودا قبل الامر به وإنما المقصود الاستمرار عليه مثل هاتين الآيتين يا أيها النبي اتق الله وإن تقوى حاصنة لكن المقصود هنا من الامر ايش غلب الاستمرار وكذلك أيها الذين آمنوا آمنوا أيضا آمنوا المقصود به فعل أمر المقصود به طلب الاستمرار لأن الإيمان موجود عندهم فالله أمره بذلك مع وجوده فإذا يفهم ذلك أنه قصد أيش أولاد الله سبحانه وتعالى الاستمرار هذا واضح وأما علامته الدلال على الطلب وقبول المخاطبة هذه علامة فعل الأمر الدلالة على الطلب وقبول يا المخاطبة قومي اقعدي اجلسي نامي كني هذا يفعل ايش هذا ايش افعل هذه افعال امر كيف عرفتم انها امر لانها دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبة المؤنثة قومي قعدي اجلسي كني نامي طيب هذه افعال امر لانها قبلت أو دلت على الطلب وقبلتها المخاطبة فاكني واشربي وقري عينا عرب فاكني واشربي وقري عينا نعم كني فعل أمر كيف عرفت أنه فعل أمر أولا قبل ذلك من شيئين لتركب العلامة وليست من شيء واحد علامة الأمر من شيئين دلالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة ولا فعل المضارع يقبل يا المخاطبة أنت يا هن تقومين بكذا هذه يا يا المخاطبة لكن ما يدل على الطلب وإنما هو إخبار أنت تقومين بكذا فلا بد من الأمرين معا في تمييز الأمر من المضارع وكذلك من الماضي أنه يقبل هو أنه يدل على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة لا بد من الأمرين معا ما يكتفى بواحد طيب كني فعل الأمر مبني على حذف النون طيب كما سيأتي حكمه إن شاء الله واليا ضمير متصل ي محل رفع فعل أحسنته وكنى واشربي لو عاطفة وشربي في الأمر أيضا كيف عرفت أنه أمر بالعلامات متقدمة دل على الطلب مع قبول يا المخاطبة ولأفعال وقر أيضا فعل أمر وعين تمييز كما سيأتي معكم في باب التمييز والشاهد بارك الله فيك، هذه الثلاثة الأفعال أفعال أمر بدليل ما ذكرت دلال على الطلب مع قبول يا المخاطبة انتهينا من هذا فالأفعال ثلاثة ماض ومضالع وأمر الماضي دل على حدث وقع وقضى علامته إحدى قمون إحدى تأين تال فاعل وتاء التأنيت تال فاعل اسم وتاء التأنيت حرف لا محل لها من الإعراب وتال فاعل في محل رفع والمضارع ما دل على حدث وقع أو يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل ما دل على حدث يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل فله زمنان المضارع زمن الحال وزمن المستقبل زيد يكتب درسه هذا لزمن الحال وزيد سيكتب الدرس هذا المستقبل والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل أو يطلب استمراره إن كان موجودا فيطلب استمراره وإن كان القصد من الأمر إيجاده, إيجاده وإن كان القصد من الأمر إجادة فيكون المقصود إيش؟ حصوله حصوله بالزمن والمستقبل. إن كان موجودا قبل الأمر فيطلب استمراره وإن لم يكن موجودا قبل الأمر وإنما تريد من المأمور أن يوجد هذا الفعل فيكون المطلوب في المقصود حصوله في الزمن اکتب هذا يطلب حصوله يطلب اتق الله وعنده تقوى من قبل إلا إذا كان الأمر بتقوى يعني بتقوى لشيء خاص معين تقل في كذا فهذا يطلب أيضاً حصوله يطلب حصوله أما إذا كانت التقوى عامة فهي موجودة قبله لكن كان في شيء معين فهذا أمر آخر <تصفيق> <تصفيق> قال نحو ضرب ويضرب يضرب وضرب فمن يميز بين هذه الثلاث الأفعال؟ تفضل يا ولد ضرب في علمات كيف عرفت أنه في الماض لأنه يقبل تالتاني أو تالفاعل تقول ضربت وضربت سنته ويضرب وفع المضارك كيف عرفته لأنه يقبل لم أو تدخل عليه لم فتقول لم يضرب وأما ضرب ما يصلح لم ضرب يصلح لم ضرب إلا عندنا ما يفهم العربية لم ضرب هذا يصلح عندهم نعم احسنته وضرب فعل أمر كيف عرفت أنه فعل أمر دلالة على الطلب اضرب هو يطلب منك أنك تضرب وكذلك قبول المخاطبة فممكن أن تقول اضربي بس أنت انتهينا من هذا قال رحمه الله قال في الماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الأفعال وأنها ثلاثة عقب ذلك ببيان أحكامها ما تقدم بيان أنواع الأفعال ماض ومضارع وأمر فبعد أن فرغ من بيان الأفعال شرع في بيان الأحكام في بيان أحكام هذه الأفعال الثلاثة ما أحكامها فقال أما بالنسبة للماضي فحكمه أنه مفتوح الآخر أبداً ضرب ودحرج وانطلق واستخرج هذه كلها أفعال ماضية وتراها كمفتوحة إيش؟ الآخر ضرب دحرج انطلق استخرج مفتوحة الآخر أم ليس مفتوحة الآخر الحرف الآخير منها مفتوح وهذا حكمه كما قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا هذا حكم الماضي وهو مبني مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا حكمه أنه مبني عن الفتح فإذا عربت قلت ضرب فعل ماض مبني عن الفتح لا محل له من الإعراب نحرج كذلك انطلق كذلك واستخرج أيضا وإنما نوعنا تمثيل الإشارة إلى أنه قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا وهل يكون سباعيا ما يوجد سباعي أبدا ينتهي للسداسي فقط ينتهي للسداسين فلذلك تجد النحاي ينوعون في التمثيل يقولون ضربا دحرج انطلقا استخرجا إشارة لما ذكرت لك فإن الماضي قد يكون ثلاثين وقد يكون أكثر من ثلاث رباع خماسي سداسي، فحكم الشاهد المقصود من ذلك حكم الماضي يحفظ هنا ما حكم الماضي والبادي يحتاج أن يعرف مثل هذه القاعد ما حكم الماضي أنه مفتوح الآخر أبدا أي أنه مبني على الفتح هل أبدا أبدا ما يتغير الصحيح من أقوالهم أنه يكون مفتوح الآخر أبدا ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون أو واو الجماعة فإنه يبنى على الضم آخره هذا هو الصحيح وهذا هو الأسهل على البادئ فلا نقول مفتوح الآخر أبدا لا هذا الحكم نعم موجود ما لم يتصل به تال فاعل مثلا أو نون النسوة ضمير رفع هذا فإنه يبنى على السكون آخره فتقول ضرب تو ضرب تو فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحدرة أما عند الناظم عند المصنف يقول مبني على الفتح دائما أبدا سواء كان اتصل به شيء أو لم يتصل به شيء وهذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا ظاهرا مثل ضرب جلس قعد والمقدر إذا اتصل به التاء مثلا ضربت يقول مبنع الفتح المقدر المصنف وهو مذهب مشهور مذهب مشهور جدا مذهب المحققين هذا الذي يراه المصنف رحمه الله لكن المذهب إن شاء الله الصواب وهو الأسهل على الطالب أنه مفتوح الآخر أبدا ما لم يتصل به ضمير رفع أي تال فاعل أو نون النسوة فإنه في هذا الحال يبنى آخره على السكون فيقال ضربت ضربت ضربتي ضربنا نون النسوة ضربنا النسوة ضربنا محمدا فيكون مبنيا على السكون في هذه الحالة ومفتوح الآخر أبدا أيضا ما لم تتصل به واو الجماعة فإن آخره يبنى على الضم ضربوا ضرب أصل الفعل ضربة تصلت بها والجماعة فآخرة في هذه الحالة يبنى على الضم فتقول ضربوا جلسوا قعدوا ناموا أكلوا فإذا عربت قلت فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو والجماعة فهذا هو التفصيل الجيد للطالب البادي أنه إذا أعرب نحو ضرب يقول فعل ماض مبني على إيش الفتح ونحو انطلق ودحرج واستخرج هذه الفعل ماضية مبنية على الفتح أما إذا أعرب نحو ضربت ضربت ضربتي النسوة ضربنا فماذا يقول فيه يقول في علمات مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لاتصاله بضمير رفع متحرك فهذه متحركة كما ترى ضربت متحركة بالضمة قد وضربت أيضا متحرك بإيش بالفتحة وضربتي بالكسرة والنسوة ضربنا بالفتحة النصور ضربنا محمدا بالفتحة فإذا تحرك الضمير هذا المتصل بالفعل فإن الفعل يبنى معه على السكون إذا تحرك الضمير المتصل بالفعل فإن الفعل يبنى معه على السكون وإذا لم يتحرك هذا الضمير فيبقى على فتحه مثل ضرباء الزيدان ضرباء هذا ضمير رفع لكنه له ساكن من متحرك فيبقى الفعل على فتحه ألمه عليه فتقول الزيدان ضرباء هل هنا بنينا على السكون مع أنه اتصل بضمير ضمير رفع الألف هذه في محل رفع فاعل لكن لماذا لم يبنى عن السكون الفعل الزيدان ضرباء لأن هذا الضمير ليس متحرك ساكن الألف هذه هذه الألف ساكنة التي اتصلت بالفعل فلا يبنى مع الفعل على السكون وإنما يبنى الفعل على السكون بهذين الأمرين ضمير رفع وأيضا متحرك لا بد من هذا أن يتصل به ضمير رفع ويشترط في هذا الضمير رفع أن يكون متحركا فهنا يبنى على السكون مثل ضربته الت متحركة أم ليس متحركة متحركة النسوة ضربنا نون النسوة هذه متحركة أم ليس متحركة متحركة فيبنى على السكون في هذه الحالة فمن يعرب الآن ضربته مم. ضربته في علم الماضي والضربة تفصل ضربة في علم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك هكذا يحفظ العرب والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل النسوة ضربنا أو الوالدات يرضعنا لكن هذا ما هو في فابنا سيتذرف المضارع ما لنا دخل فيه نحن مع الماضيان عندك النسوة ضربنا <تصفيق> أنت أخو عبد الله هاي نعم ضرب في علماء هالنسو ضربنا ضرب في علماء حسنته والنون في علماء ما له مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرقه نون النسوة ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل حسنته الشاهد ضربه هنا بني عن السكون ما بني عن فتح لتصالي بني الرفع متحرك أحسنت طيب وإذا اتصلت به واو الجماعة ضربوا فمن يعرب هذا واحد ما درس النحو أبدا الأول مرة يدرس النحو نريده حتى نعرف فهمه ولا ما فهمه الإخوة أنت الأول مرة درس النحو ها يتفضل ضربوا اعرب لنا ضربوا ها ما لك فعل ماض أحسنت مبني قلنا إذا اتصلت بيه ووالجماعة بني على الضم ضربوا معرابلان ما فعل ماض مبني على الضم أحسنت الاتصال ب الله الجماعة فهذا يحفظ الفعل الماضي الأصل فيه ماذا يا اخوان أنه يبنى على الفتح هذا الأصل الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك او واو الجماعة فان اتصل به ضمير رفع متحرك بنيه على السكون ضربته ضربته ضربته ضربته ضربنا فان اتصلت به واو الجماعة ضربوا جلسوا وقعدوا فانه يبنى على الضم فان تجرد عن هذه الامور رجع الى الاصل وهو البناء على الفتح واضح هذا فهذا هو التفصيل في قوله فالماضي مفتوح آخر أبدا أي أنه مبني على الفتح ما لم يتصل به واحد من الأمور المتقدمة آه من يقول ما فهم هذا الكلام ما فهمته لا محل لها منعراب معنى لا محل لا إنسان في محل رفع ولا محل نصب ولا محل جر ولا محل جزم هذا معنى قوله لا محل لها منعراب أي ليس له محل من الإعراب المتقدم لا محل رفع ولا محل نصب ولا محل جزم ولا جر فهذا معنى لا محل له أي من الأمور المتقدمة التي هي محل الرفع ومحل النصب فليس له محل من الإعراب أي واحد من الأربع المتقدمة الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم فما له حط من هذه الأشياء <تصفيق> قال والأمر مجزوم أبداً هذا هو حكم الأمر أنه مجزوم أبداً وقوله مجزوم المقصود هنا أي أنه مبني هذا هو المقصود بقوله مجزوم وإنما عبر بالجزم والله علّم راد الجزم اللغوي أي أنه مقطوع الحركة أو الحرف والأمر مجزوم أبداً أي مقطوع الحركة والحرف مقطوع الحركة مثل إضرب مقطوع الحرف مثل إضرباء أو أدعوا ادعو اقضي ارمي هذا مقطوع الحرف لأنه مبني على حدف حرفه العلة كما تقدم معكم فقول الأمر مجزوم أبدا أي أنه مقطوع الحركة إذا كان صحيح الآخر اضرب أو مقطوع الحرف إذا كان معتل الآخر ادعو اقضي ارمي اسعى فالحرف هنا محدوف قطع عنه فالذي أظهر أنه عبر بالجزم هنا وغراد الجزم اللغوي لأن الجزم يا أخوان من علامات الإعراب والأمر مبني حكمه أنه مبني وليس بمعرب ليس ثم معربا من الأفعال إلا المضارع فقط فلا يوجد فعل معرب إلا المضارع وما عداه مبني ما عداه مبني الماضي مبني وكذلك الأمر فإذا التعبير هنا بقول والأمر مجزوم والجزم من علامات الإعراب كما تقدم معنا علامات الإعراب رفع ونصب وخفض وإيش وجزم هذه علامات الإعراب والأمر كما هو معلوم عندنا مبني فكيف يعطي هنا علامات الاعراب فيقول مجزوم والجزم علامات الاعراب فإذا لا بد من تأويل فلا علّه أراد الجزم إيش اللغوي وتقدم معنى أن الجزم بمعنى القطع فيكون المقصود أي أنه مقطوع الحركة أو الحرف أو يكون مجزوم أي في الصورة أراد بقوله والأمر مجزوم أي صورته صورة المجزوم صورته صورة المجزوم كما أول ذلك بعضهم بهذا التأويل، فقوله مجزوم ليس معنا أنهم عرب لا، وإنما صورته مثل صورة الفعل مضارع المجزوم. فقولك اضرب في الصورة مثل قولك لم يضرب. قولك اضرب في الصورة مثل قولك لم يضرب. قولك لم يدعو مثل قولك أو قولك أدعو مثل قولك لم يدعوه. صورتهم واحدة كلاهما مقطوع الحرف وكلاهما في الأول مقطوع إيش الحركة أليس كذلك؟ فهذا التأوين لبعض النحاف قولوا الأمر مجزوم أبدا أي أن صورة صورة الفعل المجزوم فصورة أدعو مثل صورة لم يدعو من حيث أن كل منهم حذبت منه إيش الواو وصورة اضرب مثل صورة لم يضرب فإذا قولوا مجزوم أي صورة أي في الصورة هذا واضح أو نقول عبر بالجزم وأراد به الجزم إيش؟ اللغوي للصلاحي الجزم اللغوي لل... ما هو الجزم اللغوي أي انقطع جزمت بكذا قطعت قطعته بكذا فيكون الأمر مجزوم أي مقطوع الحركة أو, أو الحرف أبدا دائما هذا إما أن يقطع منه حركة مثل اضرب ما توجد الضمة أو يقطع منه حرف مثل ادعو اخشى ارمي تقطعه من الحرف وهو حرف العلة، فالأمر مجزوم أبداً أي أنه مبني، وبناؤه إما على السكون إذا كان صحيح الآخر، وإما على حذف حرف العلة إذا كان معتلة الآخر. الآن هذا الخلاصة، الأمر مجزوم أبداً أي أنه مبني، وبناءه إما على السكون مثل اضرب من يعرف اضرب؟ يعرف يعني إضرب؟ لا لا أنت عرب. علي عنده. من يعرف هذا المثال؟ نعم اضرب في الأمر مبني على السكون لأنه صحيه الآخر أحسنت والفعظ يصدر أنت طيب ادعوا <تصفيق> ادعوا في علماء ادعو إلى ربك نعم مبني على حرف حرف العلة لأنه معتل الآخر هذه الغاعدة في الأمر وكذلك إذا اتصلت ب ألف اثنين أواو جماعة ومخاطمة فإنه يبنى على حرف النون اضرباء اضربوا اضربي يبنى على الحذف ايضا فتكون اضربا فعل امر مبني على حذف النون والالف فاعل واضرب فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل واضربي ايضا فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل فيبنى على الحذف في موضعين وهذا الحذف إما حرف عله او حذف النون إما حرف العلة إذا كان معتلا ودعو إخشى إرمي تقول مبني على حذف حرف العلة أو حذف النون إذا اتصل به ألف اثنين أو أو جماعة أو يا مخاطبة فيبنى على حذف النون فالخلاصة في الأمر ما هي أنه مبني أبدا وبناؤه إما على السكون أو على حذف حرف العلة أو حذف النون متى يبنى على السكون عندك يا أخي إذا كان صحيح الآخر ومتى يبنى على حذف حرف العلا عندك إذا كان معتل الآخر وعلى حذف النون إذا كان إذا اتصل به ألف اثنين أوه وجماعة أوه مخاطرة في شيء في الدرس هذا ما في شيء إن شاء الله واضح فهذا هو حكم الماضي والأمر فحكم الماضي أنه مبنع الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى ما المقصود بضمير الرفع المتحرك هنا التاء أو نون النسوة وما لم يتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم فتقول ضربوا عدا ذلك فهو مبني على الفتح هذا هو درسنا اليوم إن شاء الله وأما المضاعر نرجئه إلى غد إن شاء الله سبحانك الله وحمدك لا إله لا